أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك نعلا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعى فجعله ثاء نحو سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى